Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tazil al-Kitaab min Allahilaziz al-Hakim. Ma'ahulakun al-Samawat wal-Ardah wa ma bainahumaa illa bil-Haqi wa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 Heetوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلتن Yuzur min bini yadhih, wa min khalfhih. Allahu ta'ala. Allah. Inni a'khafu عليكم عذاب يوم عظيم. Alu. Aje tena. Untuk menghapuskan dari Allah kita. Fatenah bima ta'aduna. In al-sadiqin.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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون